السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير ما زلنا مع أنواع العبادة وذكرنا ثلاثة أنواع الدعاء والاستغاثة والاستعانة واليوم مع النوع الرابع وذلك من كتاب مختصر في العقيدة للدكتور خالد لمشيق حفظ الله تبارك وتعالى قال النوع الرابع المحبة المحبة عبادة يتقرر بها العبد الله تبارك وتعالى وتجب محبة الله تبارك وتعالى قبل محبة كل أحد سبحانه وتعالى ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وفيها أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما فلا بد من محبة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء جل وعلا ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ترتيبات أخرى ولكن لا بد من تقديم محبة الله ومحبة الرسول يقول الله تبارك وتعالى قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالهم اقترفتموها ومساكن تغسونك سادها ومساكن كسادها سادها ومساكن تغسونك احب أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأبنه فلا بد أن يقدم حب الله وحب رسوله على حب كل أحد والله جل وعلا ذكر الكفار فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله ثم قال والذين آمنوا أشد حب لله فلا بد أن يكون المؤمنون يحبون الله أكثر من الكفار على اختلاف في تفسير هذه الآية فقيل إن الكفار هنا يحبون الله ويحبون الانداد فيشركون في المحبه يشركون في المحبه أو أن يكون الكفار يحبون الانداد الحب الذي يجب ان يصرف إلى الله ولا يحبون الله وعلى التفسيرين يقول الذين عملوا اشد حبا لله اما ان يقال اشد حبا لله من حب اولئك لله لانهم يشركون معه غيره بينما المؤمنون لا يشركون معه غيره او ان المؤمنين يحبون الله اكثر من محبه اولئك لاصنامهم لأنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا بينما المؤمنون تستمر محبتهم لله تبارك وتعالى قال المحبة أقسام لو محبة الله جل وعلا وبعضها لم يجعلها المحبة يجعلها أقسام كثيرة محبة الله ومحبة غير الله ثم محبة غير الله يجعلها إيش؟ اقسام ستة أقسام أو سبعة أقسام يتفوتون في ذلك لكن تقسيم المؤلف هنا قال اولا محبه أقسام الأولى محبة الله جل وعلا وهذه المحبة التي تكون لله تبارك وتعالى جعل أن تكون مقدمة حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل نحن إنما أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أمرنا بها جل وعلا فمحبة الله مقدمة على محبه كل أحد جل في علاه الثاني قال محبة لله وفي الله وهذه التسمى قر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ويقول ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع في الله فقد استوثق الإيمان أو استكمل الإيمان فالقصد أن المحبة في الله والمحبة لله سبحانه وتعالى هذه محبة الآخرين تكون محبة الإنسان في الله أو لله وهذا يكون بحسب قربه وبعده من الله كلما قرب من الله أكثر زادت محبتنا له اكثر كلما بعد من الله كلما قلت محبتها فمحبتنا له مرتبطة بقربه من الله أو بعده من الله ولا يجوز أن تكون هذه المحبة مرتبطة بالنسب الذي بيني وبينه أو الحزب الذي يجمعني وإياه أو الجيره التي تكون بيني وبينه أو غير ذلك من الأسباب وإنما المحبة في الله ولله تكون ب بمدى قربه وبعده من الله جل وعلا ومنها قول الله تبارك وتعالى يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ومنها قول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كونهم يقول لا تجعل في غلا إذا يجعل في قلوبهم إيش ضده وهو الحب واجعل في قلوبنا حبا للذين آمنوا فالقصد أن هذه المحبة في الله المحبة لله من أعظم القربات التي تقرب بها العبد الى الله تبارك وتعالى ومن الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل سافر فأرسل الله على مدرجته ملكا أي على طريقه ملكا فقال له إلى أي قال أزور أخلي في الله قال هل لك أو هل له عليك من نعمة تربها إليه له عليك فضل تريد أن ترده عليه قال لا إلا إني أحبه في الله فأوحى الله إلى الملك أن الله أحبه سبحانه وتعالى فالحب في الله هذا من أعظم القربات التي يحبها الله جل وعلا قال الثالث نوع الثالث من المحبة القسم الثالث قال المحبة لتكون شركا أكبر وهي أن يحب غير الله أكثر من حبه لله أو أن يشرك الله في المحبة مع غيره ويساوي بين الله وبين عباده جل وعلا وهذا شرك أكبر وهو الذي ذكر الله جل وعلا في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يذمهم الله بذلك سبحانه وتعالى إذا قال بعدها والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب إذ تبرى الذين اتبعوا من الذين الذي الذين يحبونهم وكذا يتبرؤون منهم يوم القيامة فالقصد أن حب غير الله كحب الله أو أشد هذا كفر أكبر كفر أكبر رابد أن تكون محبة الله فوق كل محبة سبحانه وتعالى وقد تكون محبة شركا أصغر يعني لا تخرج الإنسان من الله وهو ما يحدث اليوم لكثير من الناس أنه يقدم شهواته على طاعة الله تبارك وتعالى لأنه يحبها ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميلة تعيس عبد الخميصة تعيس والتكس وإذا شيك فننتقش طيب هذا ما لا هذا لأجل الدينار لأجل الدرهم لأجل خميلة لأجل الدنيا يعصي الله جل وعلا ويقدمه محب الناس على محب الله كل هذا لينال شيئا من زبالة الدنيا ويقدمها على حبه لله تبارك وتعالى وهذا من الشرك الأصغر ومن صوره كذلك الغلو في المحبة الغلو في المحبه المحبه لها حدود إذا حب انسانا لا يغلو في حبه والنبي نهى الناس لما قال له انت سيدنا لما عليه وسلم قالوا انت سيدوا اطروه صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله هاي لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى نقولوا عبد الله ورسوله يكفي يكفي هذا وهذا هو الواجب الإنسان لا يبالغ في المحبة حتى للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون محبة الرسول كمحبة الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم قدره ولوقيته ونحبه أكثر من أنفسنا كما قال لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من, من نفسه وماله والناس أجمعين هذا واجب لكن لا تكون محبته كمحبه الله جل وعلا ومن هذا ذكر بعض اهل العلم كان شيخنا ينكر هذا رحمه الله وبارك الشيخ عثيمين هذا ان يوضع الله والرسول في طبقه واحده كما ما يوضع في المساجد الله محمد مثلا او الميداليه الله والظهر محمد هذا لا يجوز كيف يكون الله فوق ومحمد تحت صلى الله عليه وسلم لا يساوي الله محمد يكون تبع النعم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول تبع اما ان يقدم او يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا فهذا لا يجوز يجب أن يقدم الله أن يقدم الله جل وعلا على كل أحد سبحانه وتعالى <تصفيق> ثم ذكر النوع الخامس وهي المحبة المباحة المحبة المباحة يعني كم المحبه المحبة الشهوانية المحبة الشهوانية الزوجة مثلا هذه المحبة مباحة زوجنا الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسوّمت والانهام والحرب. هذه حب مباحة جزءك، بل هذه مغروسة في الإنسان أن يحب الشهوات هذه الدنيا. لكن لا بد أن يكون إيش بقدر. لا بد أن يكون بقدر تحب الزوجة. احيانا تكون الزوجه كافرة وتحبها كاليهودية والنصرانيه يعني واحد من زوج يهودية، زوج نصرانيه ما يحبها حق زوجها. كيف أحبها لكن هذه محبة فطريه أو محبة شهوانية هذه محبة شهوانية ويبغض فيها دينها وإذا تقالوا يجتمع في الإنسان حب وبغض وحبه من جهة ويبغضه من جهة مثل واحد يحب أم وابوه أم وابوه كفار فيحب أم لأنهم أبوه لأنهما أمه وأبوه ويبغضهما لأنهما تأكيران فيجتمع الحب والبغض ومن هذا قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء على تفسيرين إنك لا تهدي من احببت هدايته أو إنك لا تهدي من أحببته لذاته لأن النبي كان يحب عمه أبا طالب هو الذي رعاه ورباه واحتنى به ودافع عنه وكذا فكان يحبه حب محبة الفطريه محبة الابن لابيه لأنه كان من منزلة أبيه هذه محبة فطرية فالله جل وعلا يقول إنك لا تهدي من احببت اي من أحببته فكان يحبه المحبة فطرية ولكن كان يبغضه لأنه كافر فيجتمع الإنسان احيانا فيه الحب والبغض وهناك محبة أخرى ويسمونها محبة المصلحة محبة المصلحة وذلك أن يقول يعني النجار يحب النجارين الحداد يحب الحدادين، الميكانيكي يحب, الحدا يحب الميكانيكيين طالب يحب طلبة العلم الطبيب يحب الاطباء المهندس يحب المهندسين يعني شيء نفسي يعني من يشوف المهندس مهندس وده يسولف معاه وده يقترب منه وده كذا هذه الصنعه والمصلحة يسمونه واحيانا الانسان يحب المحسن اليه احسن الى الناس تستعبد قلوبه وطالما استعبد الانسان احسانه فاي انسان يحسن اليك تحبه وإذاك يقول صفان بن أمية يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يقول انه كان محمد من أبغض الناس إليه فما زال يعطيه تصرح بالناس إليه ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا فإذا أهدأ إليك شعرت بشيء من الحب والود جاءت هذا الإنسان فالقلط هذه كلها أنواع من أنواع ممكن محبة التعظيم حب التعظيم كمن يحب شيخه يحبه محبة التعظيم يعني يكرمه ويحبه تعظيما له أو يحب مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم تعظيما لهم أو أحيانا يكون حب عطف كان تحب اليتيم تحب المريض تحب الطفل الصغير هذه حب عاطفة حب عاطف ورقة وليد لهؤلاء فالمهم ان أنواع الحب كثيرة جدا لكن لو قسمناها حب الله وحب غير الله نرتاح ثم نقول حب غير الله ينقسم الحب في الله والحب في غير الله تبارك وتعالى والحب في غير الله تقسمه أنواعا ومثل محبة الشهوانية محبة العاطس محبة التعظيم محبة الإحسان محبة المصلحة أو المشاكلة وهكذا والله أعلم قال النوع الخامس اللي هو الخوف الخوف أيضا طبعا لو, لو ترون الان الخوف والاستعانة والاستغاثة والمحبة كلها أعمال قلوب اعمال قلوب أعظم عند الله من أعمال البدن أعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال البدن والخوف أيضا يمكن نقسم قسمين الخوف من الله والخوف من غير الله جل وعلا والخوف من الله وخوف خوف السر خوف القلب وهذا لا يجوز إلا لله ولا يجوز أن يشرك غير الله به سر قلب ما احد يستطيع يسيطر على قلبك طيب فإذا خاف الإنسان خوف السر من غير الله فهذا هو الشرك الأكبر إذا خاف في قلبه من غير الله هذا الشرك الأكبر أما إذا خاف منه كأنه خاف من سبع أو كلب مسعور جاءه أو رجل جاءه بسلاح يريد قتله أو يريد أن يضربه فخاف منه هذا خوف طبيعي هذا خوف طبيعي ومثله ما وقع لموسى وخرج منها خائفا يترقب وأنه يقول اخفت في الله صلى الله عليه وسلم فهذا الخوف طبيعي هذا ولا يضر الإنسان شيء من ذلك أي من هذا الخوف لا يضره ابدا لماذا أن هذا الشيء طبيعي مغروز في النفس أنه يخاف الخوف الطبيعي يقول قال الله جل وعلا وإيايا فارهبون وقال ولا تخافوهم وخافوني أي خوف العبادة خوف العبادة خوف السر خوف القلب هذا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى ومنه قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عباده الله ورجل قلبه معلق في المساج ورجل دعته مرأة ذات دعت منصب من وجمان فقال إني خاف الله خف السر وإلا ما أحد عنده والمرأة هي التي دعته والأمر ميسر جدا لكنه منعه من ذلك خوفه من الله جل وعلا وقصة الثلاثه الذين دخلوا الغار وقال أحدهم أني كانت لي ابنة عم وهي حب الناس إلي فلما يعني أصابت حاجة جاءتني فقلت لا حتى تمكنيني من نفسك فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت التقل الله فقمت أنا خوفا من الله سبحانه هذا هو خوف السر خوف من الله تبارك وتعالى وقد يكون هذا الخوف شركا أكبر من الإنسان إذا خاف خوف السر من غير الله جل وعلا أو أكثر من الله جل وعلا والعياذ بالله وأذكر قصة أذكرها دائما حقيقة لأنها أثرت فيني كثيرا وهي أن أحدهم أخبرني أنه كان عنده رجل يغسل سيارته كل يوم فيقول في يوم من الأيام خرجت ولم يغسل السيارة فلما هو يدام الفجر يدعم بالنفط يطلع الفجر يرجع بالليل يعني المغرب يعني فالمهم يقول خرجت العمل فوجدت سياره غير مغسولة كان في غبار شوي كذا مبينة مغسول فالمهم لما جاء من الغد رأيته قلت له لماذا لم تغسل السيارة ولا قال غسلتها قال ما غسلتها أنا ذهبت غير مغسولة قال والله العظيم غسلتها قال لا تحلقه رب الكعب غسلتها المهم بدأ يحلف عمام مغلب انه غسل السيارة وانا متاكد انه يكذب وصاحبنا هذا غير متدين يعني يقول فقلت له يا العباس أحرف بالعباس اني كذبت يقول في سكت ثم هذا يوقف وقف ونشى فريقه وسكت لحظات يعني ثم قال ما غسلت ما غسلت يقول انا انقهرت يقول يعني مو انا عشان ما غسلت فقلت له تحلف بالله جد ولا تحلف بالله جد ولا تحلف بالعباس شد فقال الله يسامح العباس ما يسامح الله يسامح العباس ما يسامح يا هذا الانسان يخاف من العباس اكثر من خوفه من الله والله ياد بالله انا هذا هو الشرك, الأكبر هذا هو الشرك الأكبر إذا وصل الإنسان إلى مرحلة أنه يخاف من غير الله أكثر من خوفه من الله أو مثل خوفه من الله هذا هو الشرك الأكبر ويكون الشرك الأصغر إذا نسي الله جل وعلا وخاف من مضرة إنسان والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء كتب الله عليك لكن الإنسان يضعف أحيانا ويخاف من الناس يعني هذا وينسى أنه لن يصل الضر ضر إلا بأمر الله تبارك وتعالى وقد ذكر الحافظ من كثير أن نوح عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا واته عليه نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمع أمركم جميعا ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليه ولا تنظرون اقضوا إليه أنتم وشركاؤكم ولا تنظرون يعني ما أخافكم وذاك يقول من كثير لم يذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز معجزة نوح ولا معجزة هود ما ذكرت المعجزة نعم ذكر إغراقه نوح لكن ما ذكرت المعجزة التي اتى بها نوح ولا ذكرت المعجزة التي أتا بها هود يقول ولعل معجزة هود ومعجزة نوح التحدي أتحداكم تضروني أجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم أخضوا إليه ولا تنظرون وأتحداكم هذه شجاعه المؤمن هذه شجاعه المؤمن اما الخوف احيانا الانسان يأتي الخوف الطبيعي احيانا يخاف مثلا ان هذا يفصله من العمل ولا ان هذا ويفصل لها لاجله مثل بعض الناس مثلا يكذب عشان ما ينفصل من العمل يكذب عشان يعطونه درجه يغش عشان المدير قال له غش ولا ترى احط عليك يعني مدرسين احيانا بعض المدرسين المدير المدرسه يقول لا نجح فلان ولا تنجح فلان اذا ما نجحته يخصم علي ولا يكتفي تقرير سيء ولا يسعى في نقلي او مشاكل هذا كله يعني شرك اصغر لانه طاعت مخلوق في معصيه الخالق لانه يخاف من هذا المخلوق مثل نقلي لانه يحب هذا المخلوق يعصي الله هنا لانه يخاف هذا المغير كل هذا من الشركي الاصغر لا يخرج من المله لكن لا يجوز قطع نعم هناك ذكر بعد ذلك الخوف الطبيعي الخوف الطبيعي ما في مشكله كما قلنا كما قال خاف أن يقتلون خرج منا خائفا يترقب هذا ربنا ان نخاف أن يفرض علينا او يطغى كل هذا خوف طبيعي ما يضر من الخوف كما قلنا يعني جاءك انسان يريد ان يقتلك فهربت منه خائفا ما في مانع رأيت اسدا فخفت منه وهربت ما في مانع هذا كله خوف طبيعي هذا كله خوف طبيعي لا يضر الانسان شيئا قال ثم الخوف الواجب الخوف الشرعي خوف الشرعي قلنا الخوف من الله هذا توحيد هذا توحيد من أعمال القلوب من القربات العظيمه التي تقرب إلى الله جل وعلا وهناك الخوف الواجب الخوف الواجب وهناك الخوف المستحب قال الخوف الواجب هو فرض على كل أحد كما قال ابن القيم رحمه الله الخوف المستحب هو الذي يدفع الإنسان لفعل المستحبات وترك المكروهات هذا خوف مستحب لان يدفع الإنسان إلى فعل المستحب والبعد عن المكروه نعم يقول الخوف مما لم تجري العادة أنه سبب للخوف بعض الناس يعني خوفه ما صخ يعني زيادة أحد يخاف من <تصفيق> طيب أو يخاف من الفأر أو يخاف من أي أحد جبان يعني فيه خوف رعديد كما يقال رعديد هذا عيب يعني لا يليق بالإنسان يعني يكون جبانا. طيب يعني الأقل عنده شيء من شغله ما ما اقول كان هم يقولون يقول خوف من بعض الرجال المروه يعني اذا كان اقوى منك اذا كان قد يقتلك خوف طيب ما في مانع لكن يخاف من كل شيء يخاف من كل احد هذا مرض هذا مرض الخوف من كل شيء خوف من كل احد هذا يكون مرضا في الانسان خور وضعف فهذا مذموم قطعا في الانسان ثم قال نوع الاستاذ الخشيه خشية الله تبارك وتعالى هو نوع من العباده ايضا فلا تخشوهم وخشوني الانسان يجب عليه ان يخشى الله هو نوع من الخوف نوع أشد اشد الخوف يقول خشيه شد الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ما اني اتقاكم لله واخشاكم له فالخشيه شيء طيب طيب والذين هم من خشية ربهم يشفقون يعني الانسان يخشى الله تبارك وتعالى هذا شيء طيب ويقال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء لا سنن اداره الخشيه الا العلماء فيخشون في الله في السر والعلن سبحانه وتعالى ولا يخشون غير الله جل وعلا فهذه الخشيه قربه يتقرب بها العبد الى الله جل وعلا ثم الرهبه والرهبه الرهبه والخشيه والخوف كلها متقاربه الرهبه والخشيه والخوف كلها متقاربه والرهبه ايضا هي اشد الخوف ثم قال بعضهم ومنهم قول الله تبارك وتعالى يفرهبون اي يخافون اي الله تبارك وتعالى ومنها قولك في دعاء النوم كما ذكر إذا اويت إلى فراشك فقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك فوضت امري اليك ولجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك يعني أرغب اليك وأرهب اليك ارهبوا يعني منك اليك سبحانه فالمهم ان الخوف والرغبه وعفوا الخوف والرهبه والخشيه كلها متقاربه وكلها عبادات يتقرب بها العبد الى الله جل وعلى نقف هنا إذا كان عندنا سؤال الخوف البدعي هو هو قلنا الخوف البدعي هو الخوف من غير الله تبارك وتعالى لكن لا الخوف من الله لا يصير درجة خوف كالخوف من الله تبارك وتعالى اي نعم والخوف من السحره والشياطين وكذا أنت هذا كله خوف لا قيمة له لا صحة له كإنسان ثم قلنا الآن إنسان يعني قلنا يخاف من الساحر أن يضره أو جني أن يضره أو كذا ويعتمد على الله تبارك وتعالى وخاصة إذا كان لا يملك من أمره شيئا يعني هؤلاء لذلك قال نوح منوح اجمع أجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم اغضوا إليه ولا تنظرون فالخوف البدعي أن الإنسان يخاف من غير الله تبارك وتعالى في شيء لا قيمة له لكن ليس كالخوف من الله خوف لك ليس كالخوف من الله تبارك وتعالى ويخاف من من لا أثر له هذا بدعي نعم نوع من الملابس نعم خميس والقطيفة نوع من الملابس والخميل كذلك كلها ملابس نوع من الملابس طيب هذا سؤال إذا اغتسل الرجل والمرأة بعد الجنابه في حمام سباحة وهو غير جاري، هل يكون الماء طاهرا أم لا يكون طاهرا، لأن ما وقعت فيه نجاسة، والرجل ليس بنجس، والمرأة ليست بنجسة فاغتساله ما في حمام السباحة، لا ينجس حمام السباحة هنا هل الرطوبة تخرج من الفرج أو الشرج؟ تستوجب الوضوء، وإذا كانت فيها رائحة ما حكمها، وإذا كانت من غير رائحة تبتلع بعض النساء بخروج الرطوبة من الفرج هذه الرطوبه يعني هل هي نجسه او لا وهل هل هي تنقض الوضوء او لا مسالتان مساله الاولى هل هي نجسه او لا و المساله الثانيه هل تنقض الوضوء او لا الاقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى تعالى ليست في نجسه انها لا تخرج من البول لا تخرج من مخرج البول انما هذه الرطوبه يعني تكون على ظاهر الفرج فليست في نجسه والله اعلم و اما قضيه هل تنقض الوضوء او لا هذه فيها خلاف بين اهل العلم و العلم عند الله انها لا تنقض الوضوضوء وان كان اكثر العلم يرونها تنقض الوضوء لكن الاقرب انها لا تنقضه واختار شيخ سمتينية. نعم هل انا طهرت هل إذا طهرت أو رأيت الطهارة بعد الشروق هل ينأصلي اولا أو لا وهل يجوز الصيام وإذا صمت هل أقضي هذا اليوم نعم الصوم لا بد أن يبدأ من أول اليوم ولابد بد أن يكون معانية لا بد لكم نعول اذا طورت المراه في اخر الليل اخر الليل مثلا استيقظت من النوم سعى الواحده ليلا فرضت وذهبت تقضي حاجتها فرات انها طهرت من الحيض خلاص رات القصه البيضاء مثلا او رات الجفاف تاكد انها طهرت من الحيض هنا لكنها لا تريد ان تغتسل الان فرجعت ونامت اذا نوت انها تصوم غدا صومها صحتا استيقظت بعد هذا الفجر صومه انها نوت من الليل أنها تصوم أما إذا طهرت في النهار فهذا اليوم لا يعد صوما لها لكن تمسك إذا استطاع عن الطعام أفضل أن تمسك عن المفطرات حتى يعني يعني يأتي وقت الإفطار تمسك لكن لا يجب عليها وكذلك لا يعد لها هذا اليوم أنها صامته وأما الصلاة فإذا طهرت الضحى لا تصلي الفجر لكن اذا إذا ظهرت الظهر تصلي الظهر إذا ظهرت العصر تصلي العصر وقال بعضهم تصلي الظهر والعصر إذا ظهرت العصر وإذا ظهرت المغرب تصلي المغرب وما بعدها طبعا وإذا ظهرت العشاء تصلي العشاء وقال بعضهم تصلي المغرب والعشاء وهذا أحواط. لكن القصد أنها إذا ظهرت الوضحة فإنها لا يلزمها صلاة الفجر ولا تصل طبعا نعم سؤال الثالث على القول بأن الصعيد هو كل ما صعد على الأرض هل يدخل الثلج الأبيض الذي لا ينصهر؟ نعم يدخل يدخل الثلج إذا كان على ظاهر الأرض نعم يدخل ويجوز التأمم عليه ويبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات ذكر الخوف بالقرآن لا يفهل هو محمود أو مكروه لا هذا الخوف جائز خوف جائز كما قلنا عن موسى خرج منها خائفاً يترقب وكما خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر يعني هنا الخوف هذا خوف طبيعي هذا القتال المعركة وهذا ما في ما فيه ما, ما يضر هذا الخوف ولكن كلما كان الإنسان أكمل كلما قل خوفه وزاد يقينه بالله تبارك وتعالى مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لما تكاثر عليهم الكفار وصار يضرونهم كل مكان هربوا النبي هو يهجم عليهم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عم. هذا الكمال هذا لكن كمال الأنبياء هذا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما يخاف أبدا صلى الله عليه وسلم أبدا فهذا هذا الكمال بالنسبة للأنبياء أما الخوف الطبيعي هذا ممكن يحدث لكل أحد الخوف الطبيعي لكن الخوف من إذا أن الناس وكالا يضر أبدا وإذا كنت موسى صلى الله عليه وسلم قالوا إنا لمدركون لما لحقهم فرعون ومن معهم هذا قال كل طمانين موسى كلا إن معي ربي سيهدي ولما قال ربنا إننا نخاف وإن يفرط علينا وإيطا قال لا تخاف إنني معكم أسمع ورد ذهب إليه أبدا ولم يهتم لما علم أن الله معهما سبحانه وتعالى. وكل مسلم يجب عليه عليهم يعلم أن الله معه سبحانه وتعالى. لا يخاف ويذكرون عن الشيخ السلام رحمه الله تعالى أنه لما كان مع دجاجيلة الرفاعية في الصوفية في الشام، لما كانوا يعني يلبسون على الناس وغير ذلك، كانوا يقولون نشعل النار وندخل فيها ولا يصيبنا ضرر غير ذلك من الأمور، فقال شخص، كان شخص ثاني يحذر منهم يفضحهم ويتكلم فيهم، وكذا فاشتكوه إلى. الملك في ذلك الوقت فاستدعاه واستدعاه فقال ما لكم قال هؤلاء يكذبون عن الناس ويضللونهم قالوا لا انما هي كراماتهم يقولون هذه كرامات فقال شخص ثانيه يكذبون واذا قال ان كرامات يدخلون في النار ولا تصيبهم هذا سراج واشار الى السراج موجود قال هذا سراج انا ادخل اصبعي وهو يدخل اصبعه والذي يحترق اصبعه عليه لعنه الله والملائك والناس اجمعين هم يقول ندخل في النار بأجسادنا كلها ولا يصيبنا شيء. الشيخ ساتي قال أدخل صبعك ما بين تدخل كلمة صبعك بس جد إذا جد. أنا أدخل إصبعي وأنا أدخل إصبعي وأنت أدخل إصبعك. والذي يحترق إصبعه عليه لعنة الله والملائكة والناس جميعاً. يلا. فقال لهم الملك أو الأمير قال أنصفوا. يلا. قالوا لا. تلام. قال لماذا؟ قال إنما يروج كلامنا على غير هذا وامثاله يعني هذا وامثال ما نقدر عليهم يقولون ما يروج كلامنا عليهم فالمهم لما خرج الشرسان II يقhi له كنت ستدخل إصبعك في النار قال نعم قال يحترق قال ما يحترق قال كيف ما يحترق قال أردت نصرة دين الله فالله لا يحرق إصبعي أردت هذا اليقين هذا اليقين يقول أردت نصرة دين الله والله لا يحرق إصبعي فالقض هذا هنا ذهاب الخوف في مثل هذه الحالة هذا الكمبل فالله جعلنا وإياكم منه هل للذهب الملبوس زكاة وإذا لا يوجد ما قولك في حديث اي يسورك الله بسواري من نار أي سركي أتوا الله بسواري من النار, بسواري من النار الذي عليه جماهير أهل العلم أن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة هذا قول جماهير اهل العلم وهم مذهب احمد والشافعي ومالك وقول أكثر اهل العلم ان الذهب الملبوس ليس فيه زكاه لانه كالحاجيات الخاصه كالسياره كالبيت ككذا فليس فيه زكاه هذا قول جماهير اهل العلم واما حديث اي سرك ان يسورك الله بسوارين من نار حديث ضعيف لا يثبت وكل الاحاديث الوارده في وجوب الزكاه في الذهب الملبوس كلها ضعفه لا يثبت منها شيء وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم وحتى هذا الحديث حتى متنه منكر يعني ان السوار ما يمثل يعني نصابا نصاب الذهب 83 وثمانين غرام يعني السوار ايش يمثل في ذلك الوقت لا يمثل شيئا منذ ست سنوات قبل موعد اخراج الزكاه كلما كان هناك حاجه لاحد اسجل هذا في ورقه فانتهيت من الزكاه المقرر والزكاة الزكاه خارج الكويت فهمته أنه يعني من باب تقديم الزكاة عن وقتها إذا وجد انسان محتاج لا باس لا باس يجوز تقديم الزكاة إذا كانت هناك حاجة يجوز تقديم الزكاة إذا كان هناك حاجة لا بس الإنسان يقدم زكاته قبل موعدها مثلا ناخذ أخذ الزكاة مثلاً في الحجة الآن وجدت إنسان محتاج ولا أريد أن أدفع صدقة أعطيه من زكاتي لا مانع أن نقدم بعض زكاتي أو كل زكاتي عن وقتها لحاجة أما لغير حاجة لا الزكاة في وقتها، كما أن الصلاة في وقتها، والحج في وقتها، والصيام في وقتها، كذلك في وقتها. لكن إذا كانت هناك حاجة فلا باس لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الذي أخرج الزكاة من حكم الحج والصيام والصلاة أنها في أوقات محددة أن الزكاة يمكن تقديمها لحاجة. أما أخرج الزكاة خارج البلد، فأيضا نفس الشيء. الأصل في الزكاة أن تخرجها أهل البلد لأهل البلد هذا الأصل في الزكاة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فتؤخذ يدفعها أهل البلد لأهل البلد هذا هو الأصل إلا استثنى أهل العلم ثلاث حالات يجوز فيها إخراج الزكاة عن البلد الحاله الأولى استغنى اهل البلد أهل الكل ما يأخذوا الزكاة الحمد لله الأمور طيبة والناس مرتاحة وكذا ما يحتاج شيء أهل البلد يجوز اخراجها في خارج البلد او ان يكون له اقارب خارج البلد ويريد ان يبرهم يعني يريدها زكاه وصله رحم مثلا هذا لا مانع ان يدفع الزكاه خارج البلد لانها أراد زكاه وصله رحم الحاله الثالثه وهي ان تكون هناك كوارث تقع للمسلمين احيانا تكون بعض الكوارث تقع للمسلمين فيضانات او انهيارات او زلازل او ما شابه ذلك حاجه ماسه خارج البلد فلا مانع ان تدفع الزكاه في مثل هذه الحاله خارج البلد والله اعلم هل نتفضل نعم طب اصوتك قليل ما اصوتك ما فهمت مرة ثانيه صليت العصر ما صليت اه حكم الجماعه الثانيه في المسجد حكم الجماعه الثانيه في المسجد اولا الجماعه الثانيه في المسجد اذا كان المسجد في السوق او في طريق الناس لم يختلف احد منا اننا تجوز في الجماعه الثانيه تجوز الجماعه الثانيه في مساجد الاسواق ومساجد في طرق الناس لان هذه عاده الناس تروح ناس تجي وناس تروح وناس تجي فلا مانع من الجماعه الثانيه فيها نعم المطار. مثلا نظر ليس مسجدا تكلم مساجد مساجد طيب او مسجد المطعم اذا كان في مسجد المطعم طيب مو الجماعه الثانيه في الاماكن التي الناس داشه طالع عليها لا مانع فيها اما الجماعه الثانيه في في مسجد مثل هذا المسجد يعني المساجد المستقره التي ياتي في الناس في اوقاتها وكذا كره كثير من اهل الاعاده لانها تعين المتثبطين عن مجيء المسجد الامامى يلحق على الجماعه الثانيه يلحق على الجماعه الثانيه كلا تخلص جماعه تبدا جماعه تخلص جماعه تبدا جماعه فهذا لا يصلح فيه الجماعه الثانيه كره كثير من اهل ال لذلك لكن ليس حراما ليس لا نقول لا يجوز وجاء فيه حديث ظاهره ما التعارض الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمل يعني زيارة ناس أو شيء فجاء وقد قضيت الصلاة فرجع وصلى في بيته ولكن هذا الحديث فيه رجل مجهول وحسنه بعضه العلم ولكن الصحيح أنه لا يثبت الحالة الثانية جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد قضيت الصلاة دخل المسجد وقد قضيت الصلاة فاذن واقام ثم صلى بالجماعه الذين معه جماعه هذا فعل انس رضي الله صلى جماعه ثانيه في المسجد وأن الصحابي جليل و جاء عنه خلاف ذلك انه جاء الى المسجد وقد قضيت الصلاه فذهب هو ومسروق وعلقنا فصلوا في البيت جماعه يعني لم يصلوا في المسجد فتعارض فعل المسعود مع فعل انس يعني انس عاد الجماعه ثانيه المسعود راى ان يعيدها في البيت فالأمر في هذا واسع ان شاء الله تعالى لكن الإنسان يخشى أن تتكرر هذه الأمور وبعض الناس يتساهلون في هذا الأمر يعني حتى اني رأيت في أحد المساجد يعني صليت فيه كذا مرتين تقريبا نفس الجماعة ونفس الإمام صلوا جماعة ثانية فسألت أحد أهل المسجد يعني قلت له المرة للطاسة قلت كل الفروض يأتون متأخرين ونفس الإمام كانهم والله العالم ما يحبون يصلون خلف الإمام الراتب او شيء يقول كل الا الفجر قلت ليش قبل ما يوم أصول. ما يصلون الفجر فهذه تصور انت الاصل, الأصل في صلاه الجماعه هي اجتماع القلوب الإمام تصور كل ما صلى التفت الى جماعه ثانيه نفس المجموعه او نفس الإمام شو صير في الامام هل يحب هذا الشيء او يكرهه يكرهه لا شيء فالاصل الانسان لا يحرص على الجماعه الثانيه لكن لو دخلت المسجد كما قال حسن البصري مع ان فيه اسناده كلام يقول حسن البصري كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قضيت فصلوا فراده يعني ما يعيدون جماعه ثانيه مع انهم ممتع من دين هذا لكن يصلون فراده هذا الاثر فيه كلام لكن المهم انه لا مانع من الجماعه الثانيه ولا مانع اذا ما صليت جماعه ثانيه يعني ممكن تداش المسجد لقيت جماعه ثانيه ممكن تصلي بروحك مو ملزوم تصلي مع الجماعه الثانيه اهم شيء ملزوم الجماعه الاصليه جماعه الامام الراتب الا إذا كان مصلى مصلى كل جماعة تعتبر راتبة ما في مشكلة أنا أتكلم عن المساجد إذا مسجد ولقيت جماعة ثانية لك أن تصلي معهم ولك أن تصلي وحدك ولك أن لا تنتظر وتصلي وحدك المهم أن بعض السلف كان الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما كان يكرهون جماعة ثانية في المسجد لأنها تعين على التكاسل في حضور الصلاة